وَأَن لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَلْئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَن كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا وَأَن لَا نَدْرِي أشرون أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائ قددا ددا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهداة من به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولى ك تحرّو رشدا، وأمّا القاصطون فكانوا لجهنم, حطبا وأما فكانوا لجهنم حطبا وأن لو على الطريق لا أسقيناهم ما لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 أحدا. قل إني لا أملك لكم ضروا ولا رشدا قل إني ليسا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 يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل ان ادري أقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه يسلك